جاء رجل قبل ثمانتا عش سنة يسأل الشيخ طنطاوي عليه رحمة الله فالشيخ كان يتكلم عن اليوم الأخر ويتكلم عن الإيمان بالله واليوم الأخر والجنة والنار فقام رجل قال يا شيخ اسألك سؤال فقال repairing فقال weil mein sayc قالあの teaching أنا والله بس ما سيcejعل مني قال ella قال و성을له ما سحبل منك قال يا ar قال والله ما سبح Leb speculative قال يا شيخ أنا أصلي وأصوم وأزكي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 وسماء وشمس وقمر وأمطار وأشجار وثمار ومطاعم و... يقول هل ظنك يصدقونه؟ يقولون مستحيل ما في أحسن من حياتنا هذه نحن عندنا حمد لله جو دافي والأكل جاينا مع الحبل السري ها؟ وموفرنا كل شيء عندهم الآن أنهم عايشين أحسن عيشة صح ولا لا؟ قال لو خرج واحد منهم قبل الثاني بساعة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 قال يا ابني هذا اللي كانوا أكبر شي عندهم هالرحم أعلى شي فوق الرحم ما يحسون في شي فوقه وأوسع شي علي من عيسان الرحم يوم يطلعوا للدنيا شافوا أنه أن فيه فوق غشاء الرحم حياة أخرى وإحنا فوقنا السماء وما ندري بشي فوق السماء لكن إذا وعينا هذا القرآن بقلوبنا سنعرف إيش فوق السماء